قال هذا رحله يرد فاذا جاء اوعد ربي جاءه دكا وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يوم اذيه يموذ في بعض ون في خض الصور رجعناهم جمعا وعرضنا جان كانت اعينهم في غطاء اما عند ذكر وكانوا لا يستطيعون تمام وتركنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض وينشق في الصدر فجعلناهم جمعا غَاوَ مَنَعَ جَنَّنَ مَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَكَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ يَتَّخِذُونَ عِبَادًا لا جهل نمل الكافرين عنا قل هل ننبئهم بالاخرين امانا الذين ضل تايمهم في حياه الدنيا ومن يحسبون انهم محسنون صنا اولئك الذين كفروا بايات ربي ونقوا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 أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قَوْمِي ذِئْنَا لَا يَدْعُونَ عَنْهَا شَيْئًا قُلْ إِنْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الدَّحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا